يوم ترونها تذهب كل مربعة عما أربعت وترع كل ذات حمل حملها وتر الناس سكارا وما هم بسكرة والعكذن عذاب الله شديد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 بَلْ سَفِئْنَا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ونطر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من يتوفى لِكِي لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْضِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَتَّزَتْ وَرَبَتْ وَأَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيَاءً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 قبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له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 ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيد إن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 إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يحب y hey.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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يسب من فوق رؤوسهم الخميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم تعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن وقاملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاء ولباسهم فيها حريق وهدوء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 والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا بيت ألا تشرك بي شيء أو وطهر بيتي للطائفين والقائبين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوا كرجال و كل ضامر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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ يَقُوَّتْ فَثَهُمْ وَالْيُوفُ لُذُورَهُمْ وَالْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذَلِكَ وَمِنْ يُعْرِضُ. وحرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الألعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور خلفاء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 الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا كَلَّا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 والبُدُنَ جَعَلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواما فاذا وجبت حبوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماغها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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقد إير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍ لَوْلَا إِنَّ سَعْطَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ وهل قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ وَحِينُ وَعَادُ وَثَبُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينٍ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسير في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وَيَسْتَغْدِرُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَألفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن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 الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما سُلَّمَ <سلنا> مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ ما يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، واليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا.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 واللذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرزق لا هم مدخلين يربونه وان الله لعليم حبيب ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سبيع بصير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 Mafil Arz wal Fulk tjeri fil Bahr b-amrih, wiymsuk al Samaa tqa' al Arz illa b-iznihi. Inna Allah bin وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أم مَتَّجَعَلْنَا مَنْ سَكَنَ أُمَّ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُ نَكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى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 إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره Inna Allah lakawiyun al-Aziyiz Allah yashtafi min al-Malaiqat rusla Wa min al-Nas Inna Allah sami'un basi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 apa kumul Muslimin min qabil, wfi haa dalik ykun Rasul shahidan alaiyum, watakul shuhada' ala'naas. Faqimu salat, waatul zakat, waatasmu هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير